بسم الله الرحمن الرحيم الافلام من غلبتون في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعة سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثار الارض عمرها اكثر مما عمروها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 الله وكانوا, وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولن يكن لهم من شركائهم شفعاء وكذبون وَكَانُوا بِشُرَكَ آئِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَمْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالْقَوَالِدِ﴾.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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته مَنَامُكُمْ بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتها ان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 في ما رزقناكم فأنتون فيه سوا فأنتون فيه سوا تخفونه كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل التبع الذين ظلموا أهوائهم بغير علم فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَك لِبْدِينِ حَنِيفاً فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبِدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ بِدِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 قَهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فسوف تعلمون أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا فس رحمته فرحوا وَإِن وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أو لم يروا أن الله يبسو طر الزقى لما يشاء وقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 145. فآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيت من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيت الله وما آتيت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 سبحانه وتعالى عن ما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قلسيروا في الأرض فاضرو كيف كان عاقبة الذين من قبل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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم, فجاءوهم بالبينات فانتقرنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبصطه في السماء فيبصطه في السماء كيف يشأ ويجعله كسف ويدع له كسف فترى الودق يخرج من خلاله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 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد إلبيتكم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون